صلى الله عليه وسلم على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين وان تبعهم بإحسان الى ان في الدين ما باق قال الامام مجدد رحمه الله ودليل الرغبه والرهبه والخشوع او تعالى انهم كانوا يسارعون في القراءات لهمنن رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الرغبه هي طلب الشيء المحمود والرهبه هي الخوف من الشيء المذموم قال تعالى وايا يرهبون هي نوع من الخوف الرهبه والخوف بمعنى واحد والحمد لله نوع من التذلل لله عز وجل والخضوع والذل بين بين يديه سبحانه وتعالى ومنها بعض من قراءات العبادة قالوا تعالى انهم او ضمير ترجع للانبياء لان سورة الانبياء اذكر الله قصص الانبياء فيها انهم كانوا انهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعون الى رغبا ورهبا وكانوا لنا هاشعين فقوله تعالى يسارعون في الخيرات اين تتسابقون اليها ويناذرون اليها هذه صفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يتاخرون ولا يتعاجزون وانما يسارعون الى فعل الخيرات متسابقون اليها وهكذا المؤمن ينبغي له ان يسابق الى الخيرات قال الله تبارك الخيرات انا تعالى سارع الى منزله من, من وضح مجنة عرضها السماوات والارض الله تعالى سابق الى مغفرة من ربه فجعلت العبادة تعارب السماء والارض الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا اي اي طمعا بما عند الله ورهبا اي اي خوفا ان الله عز وجل يدعون الله سبحانه ان يرحمهم يدعونه الا يعذبهم الا ياخذهم وان لا يعاقبهم فهم يطلبون رحمه الله وانا पुنا عذابا ان هذا قال تعالى ورائك الان يدعون يبتغون الى ربه الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم يدعون الله الذين يدعونه ايضا طامعا فيما عنده سبحانه وكانوا لنا خاشعين اي خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل فجمعوا بين صفات الثناء الرغبه والرهبه والخشوع هذه هي سادات الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهذه الانواع الثلاثه من انواع عباده لله عز وجل وفيه رد على الصوفيه الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبه في ثوابه ولا خوفا من عقابه انما نعبده محبه له فقط وهذا كلام باطل يقول الشيخ صالح الفوزان ووفقه الله لان الانبياء يدعون الله رغبا ورهبا وهم اكمل الخمس فهذه الصفات الثلاث الرغبه والرهبه والخشوع من انواع العباده ومن من صفات الانبياء الكرام وهم المخلصون لعباد الله عز وجل يسارعون في الخيرات وينتهون عن الصاعات ويشهدون في العباده ومن اغاثك يدعون الله راغبا فيما عنده وخوفا من الشيء المرغوب وخوفا من عذابه ويخشعون لله الخشوع من صفات الله من صفات عباد الله المتقين قال مؤمنين نسال الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين